يا جنود الله خوضوها وذودو انها إ الجنات تدعوكم فجودوا انتمون الله خوضوها وذودوا إنها ج د ع و ك ف ج د أ ت م اسلوبات ارخص و في سبيل الله أ ر و ا ح ا تجود يا جنود الله فادوا ر ا ي ة باسم ربي قد سمت فيها البنود يا جنود الله خوضوها وذودو انها الجنات تدعوكم فجودوا